I'm going son on li sar الى اين المسير في ظلمة الجرب العسير قالت ما ياني بنا والعمر لو تدري قصير يا فاتنا النعمري هل انتهى عطى من يهوه منا. I'm لم تعط من يهوى هناك من <تصفيق> So dimen هل انتهى أمري يا فتنى النور هل انتهى أمري أخاف أن أمشي في غربتي وحدي أخاف أن أمشي في غربتي وحدي